الَّذِي يُحْيِيهِ الَّذِي أَنشَأَهَا أول مرة وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ الَّذِي جَعَلَ لَكُم من الشَّجَرِ الأخضر نارا فإذا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 صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يا ايها الانسان ما غرك بربك الكريم